كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما، فلم يونيا عنهما، فلم يُنья عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين.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 وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَانَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ